فصل ونسلم الزوجان مع بان ترفضا بالاسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لانه لم يوجد منهم اختناف دين او اسلم الزوج كتابية كتابيا كان او غير كتابي فعلى نكاحهما لان للمسلم ابتداء النكاح الكتابية فان اسلمت هي اي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لان المسلمة لا تحل لكافر ثم قال رحمه الله فصل وإن أسلم الزوجان معا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة هذا معنى المعيجة أسلما معا لقال قال كيف يتصور أن يكون معا نقول بأن تلفظ بالإسلام دفعة واحدة ويتصور على في التلقين بأن يقول رجل لهما قولا لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يلقنهما فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله هو زوجه وأشهد أن محمدا رسول الله هذا يقول أسلم جميعا أسلم جميعا وعلم من قول المالك رحمه الله معا أنه لو لم يحصل تقارن بين إسلامه وإسلامها فليس الحكم كذلك يعلم مثلا قال هو أشهد أن لا إله إلا الله ولما ابتدى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله قالت هي أشهد أن لا إله إلا الله وفرغ قبلها فإنه لا يعد معا فإننا لا, أن لا نعتبر أنهما أسلما معا بل لابد في الإسلام معا أن يتلفظ دفعة واحدة ابتداء وانتهاء ابتداء وانتهاء طيب وقال شيخ السام ابن تيمي رحمه الله إذا ابتدأت ابتدأت قبل فراغه فإن هذا داخل في المائية إذا ابتدأت قبل فراغه من من التشهد فإن هذا داخل في المائية شهالة قصد فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لما ابتدأ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالت هذا أشهد أن لا إله إلا الله فهذا عند الشيخ رحمه الله كأنهما أسلم معا كأنهما أسلم معا طيب وظاهر كلامي رحمه معا كما سبق أنه لا بد من تقارن اللفظي وأن المجلس لا عبرة به وأن المجلس لا عبرة به فلو أسلم فلو تلفظ بالإسلام قبلها وتلفظت بعده في المجلس فإن هذا لا يعتبره تقارن لا نعنده تقارنا وقال الموفق رحمه الله إن المجلس إن المجلس تتلفظ وأنهما إذا أسلم في المجلس معا فهذا كما لو تلفظ به دفعة واحدة كما لو تلفظ به دفعة واحدة فصال الآن المذهب أنه لابد من تقارن اللفظ ابتداء وانتهاء وعند الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يدخل في المعية ما لو ابتدأت قبل فراغه وعند الموفق أوسع من هذا وهو أنه أنها إذا أسلمت هي في المجلس بعده أو هو بعدها في المجلس فإن هذا يكون كالمقارنة طيب يقول رحمة الله دفع فعل ركاحهما لماذا؟ لأنه لم يوجد منهم اختلفتين هما يهوديان قال أشهد قال الزوج أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أو أشهد أن محمداً رسول الله وقالت الزوجة كذلك فهنا اتفاق دي لم يحصل من واحد منهما اختلاف طيب قوله أو أسلم زوج كتابية كتابياً كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما لأن للمسلم ابتداء نكاح كتابية إنسان له كتابية, كتابية يهودي تحته يهودية فأسلم. فهل يمفسق النكاح؟ لا لأن المسلم يدوذ له ابتداء أن يتزوج الكتابية الزوج الكتابية طيب يقول فإن أسلمت هي أي الزوج الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسق النكاح لأن المسلمة لا تخل الكافر أسلمت هي أي الزوج الكتابية تحت كافر قبل دخول فإنه ينفسق النكاح لماذا؟ يعني هذا عكس الصورة الأولى نقول لأن المسلمة لا تحل الكافر طيب إذن هذه المسألة مسألة الإسلامة هذه ما نقول لها أحوال حال الأولى أن يسلم معا أن يسلم معا فالحكم أنهما على نكاحهما على نكاحهما والحالة الثانية أن يتقدم إسلام الزوج على الزوجة والزوجة ممن؟ تحل له تحل له فالحكم على نكاحهما الحال الثالثة أن يتقدم إسلام الزوجة على الزوجة فهنا ينفسخ النكاح هذا كله قبل الدخول والحال الرابعة أن يتقدم اسلام الزوج على الزوجة والزوجة ممن لا يحل له من لا يحل الله إن كافر غير, غير يهوديّة ولا نصرنية غير كتابية ففي هذا الحال ينفسخ النكاح وطم not نقول الحال الأولى ان يسلم ما معا فالنكاح على حاله حال الثانية ان يسلم الزوج والزوجة ممن, يحل له. ممن تحل له فالحكم على نكاحهما حال الثالثة ان يسلم الزوج والزوجة ممن لا يحل له فالنكاح ينفسخ الحاله الرابعه أن تسلم الزوجة فينفسخ النكاح ولا تسال تقول يا تحل له ولا ما تحل له المسلم لا تحل الكافر هذا كله قبل قبل الدخول يقول طيب نقول ان الله او اسلم احل الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم احدهما قبل الدخول بطل النكاح هذه الحال الحاله يقول لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر طيب يقول فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها من قبلها وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله وكذا إن أسلما ودعت سبقه إن سبقته بالإسلام فلا مهر لها لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها رجلان زوجان زوجان يهوديان امرأة يهودية وزوجها يهودي أسلمت المرأة قبل الرجل قبل الدخول فالحكم ها؟ ينفسخ النكاح هل لها المهر؟ ليس لها المهر لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها إذا الفرقة بسبب إيما له بسبب إسلامها لو اسلامها إسلامها ما حصت فرقة واضح؟ طيب العكس إذا سبقها بالإسلام يعني هو الذي سبق بالإسلام في هذا الحال لها النصف لمجيء الفرقة منين؟ من قبله هو من قبله هو مثل ما سبق في العيوب أن من, وجدت أن من كان العيب فيها ثم فسخ النكاح فليس لها المهر لأن الفرقة جاءت من قبلها وإن كان العيب فيه وفسخ النكاح فلها نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله هو. طيب واضح الآن إذن نقول إن الزوجة إن سبقت في الإسلام قبل الدخول فلحكم ليس لهاماعار لأن الفرقة جاءت من قبلها وإن سبق هو بالإسلام فلها النصف نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبلها إذ الذي أسلم هو الذي تسبب بانفساخ النكاح, النكاح. وقال بعض العلماء إن المتأخر, إن المتأخر إسلاما هو الذي تسبب في الفرقة يعني في من أرسم معه إن المتأخر إسلاما أو إن الذي لم يسلم هو الذي تأخر هو الذي تسبب بالفرقة فمثلا لو أسلمت الزوجة قبل الزوجة ثم أسلمت الزوجة قبل الزوج. فالحكم ينفسخ النكاح لكن هل لها المهر لا قلان لها, لها نص المهر طيب أسلم الزوج قبل الزوجة على هذا القول ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها هي إذن يقولون المتقدم المتأخر الذي لم يسلم والذي جاءت الفرقة من قبله, من قبله طيب, طيب هذا لي قولان إذن المذهب أن من تقدم إسلامه فهو الذي جاءت الفرقة من قبله والقول الثاني عكسه أن الذي تأخر إسلامه هو الذي جاءت الفرقة إيش؟ من قبله. فاهمين هذه؟ تقول المذهب أن الذي تقدم إسلامه هو الذي جاءت الفرقة من قبله والقول الثاني أن الذي تأخر إسلامه هو الذي جاءت الفرقة من قبله هذه من قولان أيهم أرجح نقول أما, أما من حيث القواعد القواعد الشرعية قواعد الفقه فالمذهب أرجح من حيث القواعد الفقهية فالمذهب أرجح لماذا؟ نقول لأن حقيقة الأمر أن الثرقة أن الذي تسبب بالفرقة هو الذي أسلم تقدم اسلام لولا إسلامه ما حصرت عنفس أخ أيس كذلك طيب بقى. هذا من حيث من ناحية القواعد الفقهية أما من الناحية الشرعية ومن الناحية الدينية فنقول إن القول الثاني أرجح من هذا الوجه أرجح لماذا؟ لان فيه ترغيبا في الاسلام ترغيبا بالاسلام لان الزوج ربما إذا علم أنه إذا تاخر اسلامه أو الزوجة الزوجه إذا تاخر اسلام ان الزوجه اذا تاخر اسلام فله فله تعالى الحال يبادر في الإسلام يبادر في الاسلام اذا من جهه القواعد الفقهيه جهه القواعد الفقه نقول المذهب ارجح لان حقيقه الامر ان ترقه جاءت من من من تقدم إسلامه لولا إسلامه ما حصل من في لكن من حيث من الناحية الشرعية نقول القول الثاني أرجح وهو أن الفرقة حصلت ممن تأخر إسلامه وفيه فائدة ويحث من لم يسلم على الإسلام يقول رحمه الله وكذا إن أسلم ودعت سبقه أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه ولا يعلم عينه أو نعلم عين عندكم ولا نعلم عين يعني كذلك الحكم فلها في هذا الحال نصف المهر يقول وَإِن أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أي أحد الزوجين غير, غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر, كافر بعد الدخول وقف ويدوز وقف الأمر على انقضاء العدة إذا أسلم أحدهما بعد الدخول فالحكم كما لو أسلم قبل الدخول نقول في هذا الحال يتعتى الأحوال الأربع التي ذكرناها قبل يقول إذا أسلم بعد الدخول فإما أن يسلم معا فالحكم أن النكاح باق بحاله وإما أن يسلم الزوج يتقدم إسلام الزوج والزوجة ممن تحل له ففي هذا الحال النكاح بحاله والحال الثالثة أن يتقدم إسلام الزوج والزوجة ممن لا يحل له والحال الرابعة أن يتقدم اسلام الزوجة ولا تقول هنا ممن تحل الله أو ممن لا تحل له لأن المسلم لا تحل إلا للمسلم ففي الصورتين الأخيرتين يقول المؤلف إن أسلم أحدهما يعني المؤلف مرادها الآن ذي صورة صورة ثالثة والصورة الرابعة يعني إذا, إذا أسلم الزوج والزوجة ممن لا تحل له أو أسلمت الزوجة يقول إن استمى أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة <تصفيق> يوقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله وإن لم يسلم تبيننا انفساخه من حين أسلم من حين أسلم نفهم الآن نقول إن أستمى أحد الزوجين بعد الدخول والكلام الآن على الصورتين الأخيرتين لأسلم أحد بعد الدخول نقول هنا يوقف الأمر على انقضاء العدة يعني ما نحكم بفساخ النكاح ولا عدم انفساقه نقول ينتظر حتى تخرج من العدة فإن أسلم أحدهما يعني الذي لم يسلم ونقدر مثلا أن يهودي ويهودية أسلم هو أسلمت هي أسلمت اليهودية وهو بقي, بقي على يهوديته نقول هنا يوقف الأمر إلى انقضاء العدة يوقف الأمر إلى انقضاء العدة إن أسلم وهي في العدة وهي ما زالت في العدة لم تخرج من العدة فهي زوجته والنكاح بحاله وإن لم يسلم تبيننا أو تبين لنا انفساخ النكاح من حين, من حين أسلمت من حين أسلمت نفهم هذا شون أي تبين انفساخ النكاح من حين أسلم يعني النكاح انفسخ من منذ أسلمت المرأة نفرض مثلا المرأة أسلمت في واحد محرم في واحد محرم ووقف الأمر نقول أنه يوقف الأمر على انقضاء العدة. خرجت, العدة خرجت المرأة من العدة ولم يسلم الزوج نقول هنا تبين لنا انفساخ النكاح من من واحد محرم واضح؟ لأن هذه ما فائدة قولنا تبيننا أو عدم تبيننا فائدتها في النفقة وما شبه ذلك يعني هل ترجع عليه في النفقة وهذه المدة أو لا طيب هذا هو المذهب أنه يوقف الأمر إلى انقضاء, العدة إلى انقضاء العدة وقال بعض العلماء إذا أسلم أحدهما بعد الدخول والمرأة ممن لا يحل ما لا تحل له أو النكاح لا يقر ففي هذه الحال يمنفسخ النكاح ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام بمجرد الإسلام لأن سبب الانفساخ وجد وهو اختلاف الدين فينفسخ من حينه فينفسخ من حينه وعلّلوا ذلك بأن جميع أسباب الفسوخ تحصل من حين وجودها فمثلا اللعان ينفسخ به النكاح من حين من حين التلاعن والرضاء يثبت, يثبت حكمه من حين ثبوت الرضاء فعلّلوا ذلك وقالوا إن, أسباب إن الأسباب الفسخ تحصل من حين وجود السبب وعلى هذا يقول ينفسق النكاح من حين ماذا من حين وجود السبب من حين وجود السبب والكلام كله الكلام كلامنا هذا في الصورتين الأخيرتين الصورة الأولى إذا أستمع معك او الصورة الثانية إذا أسلم الزوج والزوجة الكتابية لا يوجد إشكالها لكن كلام على ماذا؟ ما إذا أسلمت هي قبله أو أسلم هو والزوجة ممن لا يحل له نكاحها يقولون في الحال ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام لأنه بمجرد الإسلام وجد سبب سبب الفرقة والفسوخ أو الأسباب الهسوخ يحصل بها الفسخ من حين وجود السبب وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وهو رواية عن إمام أحمد أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول فإنه ينفسخ النكاح من حين وجود من حين وجود السبب من حين وجود السبب طيب والقول الثالث في هذه المسألة قالوا إذا أسلم أحد الزوجين أحد الزوجين بعد الدخول فإنه يوقف الأمر على انقضاء العدة على انقضاء العدة فإن أسلم أحدهما في العدة فالزوجة إيش؟ فهي, زوجته فهي زوجته ولا يحل لها في حال العدة أيضا أن تتزوج وإن خرجت من العدة وإن خرجت مرأة من العدة فإن أسلم أيضا هو فالنكاح بحاله فهذا القول لا يقيدون الإسلام بانتهاء العدة يقولون هي قبل العدة زوجته ولا يحل لها أن تتزود لأن العدة من من تعلقات, الزوجة. من تعلقات الزوجية وإن كان ذلك بعد خروجها من العدة فأيضا يجوز له الرجوع إليها ويدوز لها الرجوع إليه لكن لها أن تتزوج لها أن تتزوج مثال ذلك يهودية أسلمت يهودية أسلمت نقول هي ما دامت في العدة لها حكم الزوجة, لها حكم الزوجة. لأنه لا يجوز لها أن تتزوج طيب بعد فرار من العدة بعد انتهاء من العدة. نقول هنا لو أسلم الزوج فهي أيضا زوجته والنكاح بحاله. والنكاح بحاله لكن يجوز لها أن تتزوج لو تزوجت ما تمنع من هذا لو تزوجت ما تمنع طيب ما الفرق بين هذا القول وبين المذهب؟ المذهب يعلق له الحكم بانقضاء العدة يقول إذا انقضت العدة خلاص انفسخ النكاح لكن هذا القول يقول إذا انقضت العدة فالنكاح على ما هو عليه لكن في هذا الحال يجوز لها أن تتزوج يعني يجوز لو انتهت العدة وتزوجت ما في بأس لكن لو أسلم أحد الزوجين فإنه يرد إلى الآخر بغير بغير عقد بغير عقد وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وترميثه بن القيم على, أن على أنه إذا أستم أحد الزوجين فإن كان ذلك في العدة فلا إشكال ولا بر واضح وإن كان بعد خروجها من العدة فهي أيضا ترد إليها أو يرد إليها عقد بدون عقد لكن في هذا الحال يقولون يجوز لها أن تتزوج بعد فراغها من العدة فقبل العدة هي محبوسة لحق الزوج وبعد العدة يجوز لها أن تتزود لكن لو رجعت إليه او رجع إليها حيث أسلم أحدهما ففي هذا الحال يردان بدون عقد طيب واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد العاص من الربيع على ابنته زينب وكان بين إسلامه وإسلامها نحو ثمان عشر ناقل ثمانية عشرة السنة طيب ولهذا المؤلف يقول لما روى مالكم في موطئه عن, عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفال ابن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحوا نحو نحو نحو من شهر أسلمت يوما فتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبدالبر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شبرمة كان الناس بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أستم قبل انقضاء العدة فهي امرأة وإن أستم بعد العدة فلا نكاح بينهما فلا نكاح بينهما ومعنى فلا نكاح بينهما يعني ما دائم على هذه الحال ما دام على هذه الحال وعما لو أسلم أو أسلمت فإنهما يردان لكن بدون دون عقد لكن هل يجوز لها أن تتزوج بعد العدة هل لا يجوز, يجوز. طيب إذا خلاصة خلاصة الكلام نقول الزوجان إما أن يسلم إما أن يكون الإسلام تقدم الإسلام الحديم قبل العدة قبل الدخول أو بعد الدخول إن كان قبل الدخول سيد استما معا فالنكاح بحاله وان تقدم اسلام الزوج والزوجة ممن تحل له فالنكاح بحاله وان تقدم اسلام الزوج والزوجة لا تحل له ينفسخ النكاح وان تقدم اسلام الزوجه ينفسخ هذا كله قبل الدخول بعد الدخول نقول تتاثر احوال الاربعه اما أن يسلم معا أو ان يسلم الزوج والزوجة ممن تحل له فالنكاح أيضا بحاله والحال الثالثة أن يسلم الزوج أن يتقدم إسلام الزوج والزوجة ممن لا تحل له والحال الرابعة أن يتقدم إسلام الزوجة ففي هاتين الصورتين الأخيرتين فيهما خلاف المذهب أنه يوقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم الآخر في العدة فالنكاح بحاله واين انقضت العده ولن يسلم تبين لنا انفساخ النكاح من حين اسلم الأول من حين اسلم الأول والقول الثاني أنه بمجرد إسلام احدهما ينفسخ النكاح وهذا اختيار من رايد من ابن حزم وروايه عن امام احمد وروايه عن امام احمد والقول الثالث أنه إذا أسلم في السورتين الأخيرتين يقول إن كان إسلامه في العدة فالأمر ماهيش كالواضح إن أسلم في العدة فالنكاح بحاله وإن أسلم بعد العدة فكذلك ترد إليه أو يرد إليها بدون, بدون عقد بدون عقد واضح؟ لكن يجوز لها بعد, بعد الفراغم العدة يجوز لها أن تتزوج فالفرق بين هذا القول وبين المذهب فيما بعد فيما بعد العده المذهب يقيدون الحكم بخروج جميع الذي خرج من العده خلاص من فسخ النكاة. هذا القول يقول لا ما ينفسخ النكاح حتى لو خرجت من عدة نقول لو لو اسلم يرد او اسلمت ترد بدون عقد فاذا هذا هذا, هذا قول كما سبقه اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ومن قيد وذكر شيخ الإسلام بن قيب أن هذا القول هو الذي تدل عليه السنة كما, كما ذكر ابن عبد البرضائر طيب يقول فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما هذا مفر على مفرع المذهب لما سبع وإن لا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم هذه فائدة قولنا تبيننا انفساخه تبينا انفساخه ويقول ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم ولو لم يسلم مثلا لو أن الزوجة أسلمت المحرم أسلمت المحرم وما ومضى ثلاثة أشهر وخلصت من عدة. هنا تبيننا في سخ النكاح من حين ماذا من حين واحد محرم, محرم. هل لها النفقة ها ولها نفقة العدة لماذا كان لها النفقة قالوا لأن العدة من تعلقات الزوجية العدة لمن حق لمن حق للزوج فالزوجة في العدة محبوسة لحق الزوج فكان عليه النفقة, فكان عليه النفقة. طيب قال وإن كفر لأن انتهى الإسلام بدأ الكفر يقول وإن كفر أي ارتد أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهما فإن تاب فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإن لا تبين من منذ ارتد ارتد أو أحدهما قبله أي قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين الكفر المؤلف انتهى من الكلام على الإسلام وبدأ بالكلام على الكفر نقول كفر, كفر بالنسبة للزوجين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده إن كان قبل الدخول فإن النكاح يبطل بمجرد الكفر ولا نقول عدة ما عدة لماذا؟ لأنه قبل الدخول ليس هناك ليس هناك عدة قبل الدخول ليس هناك عدة فهنا ينفسق النكاح بمجرد, بمجرد الكفر فلو أن أن يهوديين يهودي ويهودية ارتد اليهودي من اليهودية إلى النصرية انتقل من اليهودية إلى النصرية فهنا هل يقر لا, لا يقر هذا حكم حكم ولا القفر فأدل الإسلام نقول لا يقر هنا ينفسك أيضا النكاح طيب مثال أوضح مسلم ومسلمة ارتد والعياذ بالله الزوج ارتد الزوج قبل أن يدخل بزوجته فهنا يبطل يبطل النكاح ولا نقول ننتظر حتى تنتهي العدة لأنه لا عده قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عده تعتدونها طيب الزوجين فإن كان ذلك قبل الدخول ولدم ما كان قبله بطل النكاح لاختلاف الدين اختلاف الدين طيب كان بعد الدخول ان كان بعد الدخول يقول وقف الأمر على انقضاء العدة وقف الأمر على انقضاء العدة ولا نقول إن كانت الزوجة ممن تحل له أو لا لماذا؟ لأن المرتد إذا ارتد لا يقر لا يقر فهذا مثلا ما نقول إن الزوجة إذا ارتدت والزوج مسلم تحل له لا لأن المرتد لا يقر على دينه طيب أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهما فهذا مثل زوج وزوجة مسلما كفر الزوج ارتد وليانه بالله ماذا نصرع نقول ننتظر حتى تنقضي العدة فإن عاد إلى الإسلام في العدة فهي زوجته والنكاح بحاله وإن انقضت العدة وإن انقضت العدة ولم يرجع إلى الإسلام ففي هذا الحال تبيننا فسخه من حين, من حين ارتد كما قال المؤلف وإلا تبيننا فسخه منذ ارتد وكذلك لو كانت الذي ارتدت هي الزوجة طيب فإن ارتد جميعا بعد الدخول الحكم كذلك سواء ارتد جميعا أو ارتد أحدهما سواء ارتد جميعا أو ارتد أحدهما فهنا الكفر نقول إما يكون قبل الدخول أو بعد الدخول إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح. إن النكاح لماذا؟ لأن أحدهم لا يقر على هذا الدين وإن كان بعد الدخول فهنا إما يرتد جميعا ويتصور ارتدهم جميعا وكيف مرت واحدة يتركنا الصلاة استهزأ تلفظ بالدين أو سجد لصنم مثلا جاءوا حيث الرسول صلى الله عليه العلم ان يقول ما اقول ما علمهم بان هذا كفر سجد الرسول صلى الله عليه وسلم لله اكبر الله اكبر طيب المهم انهم يعني سبا ماذا الله عز وجل او سب رسوله وما شابه ذلك في هذه الحال ماذا نقول يغفرات طيب الثاني أن يرتد أحدهما دون الآخر في الحال الأولى إن كفر بعد الدخول إذا كفر بعد الدخول ففي هذا الحال إما أن يغفر جميعا إما أن يكون كفرهما جميعا ويتصور ذلك بأن يتلفظ بالكفر دفعة واحدة, دفعة واحدة أو يفع على كفرا دفعة واحدة كما لو سجد لصنم أو طافا أو, أو, أو, أو مثلا ذبحا تقربا إلى ولي أو ذلك والحالة الثانية أن يرتد أحدهما دون الآخر أن يغفر أحدهما أو يرتد دون الآخر سواء كان من الزوج أو الزوجة فهنا يوقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن رجع إلى الإسلام فالنكاح بحاله وإن لم يرجع إلى الإسلام تبيننا في ساخ النكاح من حين ارتد طيب هل نقول وإن ارتد الآخر بقي النكاح قلنا لا ها؟ يعني نقول إذا ارتد احد الزوجين إذا كفر احد الزوجين يوقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم فالنكاح بحاله وإن لم يسلم تبيننا, انقضاء... تبيننا فسخ النكاح من حين ارتد الأول هل نقول وإن كفر الآخر عاد النكاح علمه عليه لا ما نقول هذا لأن المرتج لاحظ المرتج لا يحل له لا يجوز يبقاؤه يجب أن يقتل يستتعى فإن تاب وإلا, وإلا قتل هذه المسألة الآن لأن المسألة لا تظن أنها مسألة النظرية موجودة واقعية واقعية وذلك في مثل ترك الصلاة ترك الصلاة فمثلا لو أن رجلا تزوج امرأة تزوج امرأة وهو لا يصلي وهو لا يصلي فإن هذا قبل الدخول عقد عليها فالنكاح باطل من أصلي لم يصح, لم يصح لكن ان عقد عليها وهو مسلم ودخل بها ثم بعد الدخول ارتد صار لا يصلي فماذا لن نقول هنا يوقف الأمر إلى انتظاء العدة ان خرجت من العدة ولم يرجع إلى الإسلام فإنه في ذا الحال يتبين انفساخ النكاح من من حين ارتد واضح؟ هذا على المذهب وإن رجع إلى الإسلام في العدة فالنكاح بحاله, بحاله. وعنده سيغ الإسلام كما سبق أن الأمر لا يتعلق في انقضاء العدة بل هي في العدة محبوسة محبوسة ما يجوزها أن تتزوج وبعد فراغها من, فراغ من عدة لو رجع إلى الإسلام ففي هذا الحال لا يحتاج إلى تجديد أقدر على كلام الشيخ رحمه الله لكن لو تزوجت يجوز لها ذلك طيب الخلاصة الآن أن اسلام حديث زوجين إما أن يكون قبل الدخول أو بعد أو بعد الدخول وذكرنا أنه قبل الدخول للمسألة كم حالة أربع حالات إما أن يسلم جميعا فالنكاح بحاله والحال الثانية أن يتقدم اسلام الزوج والزوجة ممن تحل له كما لو كان يهودي أسلم والزوجة يهودية فالنكاح أيضا بحاله الحال الثالثة أن يتقدم اسلام الزوج والزوجة من لا تحل له, له كمجوسية مثلا ففي هذا الحال ينفسق النكاح والحال الرابع أن يتقدم اسلام الزوجة أن يتقدم إسلام الزوجة فهنا لا نقول الزوج, تحل الزوج يحل ولا ما يحل لأن المسلمة لا يحل لها إلا إلا مسلمة طيب هذا كله قبل الدخول إن كان بعد الدخول فتتأتى الأحوال الأربع هنا تأتى الأحوال الأربع لكن يوقف الأمر على المذهب على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر في العدة فالنكاح بحاله وإن أسلم بعد وإن انتهت العدة ولا المسلم تبيننا في ساخ النكاح منذ أسلم الأول مدر أسلام الأول وذكرنا أن ابن حزم رحمه الله يرى أنه بمجرد اختلاف الدين ينفسخ النكاح مجرد اختلاف الدين ينفسخ النكاح وعلّل ذلك بأن, بأن الفسخ يوجد حيث وجد سببه, حيث وجد سببه. فكما أن اللعان تثبت به الفرقة من حين التلاعب والرضاء يثبت به التحريم من حين وجود الرضاء فكذلك بالنسبة للنكاح من حين وجود سبب الفرقة يفرق بين الزوجين والقول الثالث ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله بن القيم أنه, أنه إلى أسلم أحد الزوجين بعد الدخول فإن كان في العدة فالأمر ظاهر هي زوجته ولا يحل لها أن تتزوج لا يجوز أن تتزوج والنكاح بحالة فيما لو عاد الإستام وإن كان ذلك بعد فراغ من العدة فإنهما يردان بدون, بدون عقد لكن لها أن تتزوج بعد الفراق من العدة واستدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد من؟ زينب ابنته زينب إلى زودها أبي العاص بن الربيع قالوا وكان بين إسلامها وإسلامه نحو ثمانة عشرة سنة ثمانة عشرة سنة وكذلك حديث صفان ابن أمية فإن امرأته من تلوليد أخت خالد بن وليد رحمه الله رضي الله عنه أسلم قبلها أسلمت يوم فتح لا أسلمت قبلها أسلمت يوم فتح وبقي هو التشهد حنينا والطائف طيب ثم قال رحمه الله ومن أسلم بالنسبة للكفر نقول بالنسبة للكفر إذا تقدم كفر واحد من الآخر إن كان ذلك قبل الدخول فإن النكاح ينفسخ ينفسخ لماذا؟ لأنه لا عدة وإن كان بعد الدخول فهنا يأتي الخلاف المذهب أن الأمر يوقف إلى انقضاء العدة فإن رجع الزوج أو الزوجة يعني إن رجع من لم يستم إلى الإسلام فالنكاح بحاله وإن انقضت العدة تبيننا في ساخ النكاح من حين ارتد الأول وعلى كلام الشيخ رحمه الله شغل الإسلام نقول هي في العدة لا تتزوج لا يحلل الله تزوج لأنها محبوسة لحق الزوج وإلى رجع إلى الإسلام فالنكاه بحاله وإن كان بعد فراغها من العدة فلها أن تتزوج لكن لو أن الزوج رجع إلى الإسلام فإنها ترد إليه بدون بدون عقد بدون عقد وهذه المسألة كما, كما تقدم واقعية الآن في مسألة ترك الصلاة ترك الصلاة يعني ربما يتزوج رجل امرأه يقول ان كان هذا قبل ان قبل الدخول فالنكاح باطل من اصله لم يصح لانه لا يجوز للكافر ان يتزوج مسلمة وإن حصل الكفر بعد الدخول يتعطل خلاف فالمذهب يوقف الامر الى انقضاء العده فاذا انقضت العده ولم يرجع للاسلام تبين انفساخ النكاح من حين ارتد من حين ارتد وكثير من النساء يعني في في الوقت الحاضر تجد مثل تعلم أن زوجها لا يصلي وأنها كافر ومع هذا تبقى معه تبقى معه بأنها تتعلق بأن لها أولادا تقول لها لا ما يسوي أولادي وين يروحون قال لي لأن خبزة أولاد أو ستة أولاد وين يروح فتصبر وهذا حرام لا يدوز لها لأنها في هذا الحال تمكن نفسها من من رجل لا يحل لها من رجل لا يحل لها ومسألة الأولاد نقول هو مدام ارتد عن الإسلام ليس له حق في الأولاد لأنه لا حضانة لكافر على, على مسلم لقول الله تعالى وليجعل الله لكافرين عن الممين سبيلا فهو مدام مرتدل عن الإسلام في فيقال له إما أن ترجع إلى الإسلام وإلا ضربنا عنقك يقتل ويقع وليس له حق في الحضانة نعم بعد العدة ما يحتاج تجزيل أكثر لا لا في هذه ما فيش كاله أصل, أصل المرتد هذه كلام الفقهة في الجدة ما تتصور إلا إذا كان مثل بعيد ما موجود في البلد ولا في حكم إسلام أما إذا كان في البلد المرتد نقول يستتاب تاب إلا قتل ولا نقول إن تنتهي العدة ولا ما تنتهي العدة فكلام الفقهة هذا رحمه الله في حال ما لو تأخرى يعني افرض انهما في باديه مثلا وليس عندهم حاكم شرعي أما مثلا لو الان الزوج مثلا تحته تحته يعني رجل ومره مسلمه ومسلمه ارتد الزوج ما نقدر نصبر تخرج من عنده ما تخرج من عنده نقطع اما أن تسترجع الى الدين والا ضرب بعنقك فهمت لكن كلام الفقهاء فيما لو مثل لم يعلم إلا بعد ذلك ما علمنا بالحكم الا بعد ذلك أو مثلا كان جاهلين وبالضله ثم قال رحم الله من استم و تحته اكثر من اربع فاسلمنا او كن كتابيات اختار منهن اربعا ان كان مكلفا والا وقف الامر حتى يكلف اذا استم و تحته اكثر من اربع هنا مثل رجل له عشر زوجات هو كافر واسلم وتحته عشر زوجات فأسلم وأسلمنا أو كنا كتابيات يعني الزوجات كتابيات وباقينا على اليهودية وعلى النصرانية ماذا نقول؟ نقول أربع يختار أربعاً كيف يختار أربعاً؟ هل يختار الأربع السابقة أو اللاحقة؟ أو يقرأ؟ نقول يختار ما شاء نقول يختار ما شاء يختار أربعاً ان كان مكلفا فان لم يكن مكلفا يقول والا يعني والا يكون مكلفا وقف الامر حتى يكلف حتى يكلف كيف بتصور انه غير مكلف صح شو صار اللي بيتزوج من 4 ها بيزوج المجنون كيف يستلم المجنون اسمه اروكيت يتصور يعني المجنون الصغير كان مجنون غير مؤهل مكلف اصلا كيف يتصور ان يكون غير مكلف يعني من اسلم وصار عضو غير مكلف ايش مراهق اي نعم يمكن خ كان دون البلوغ يعني مراهق او يتصور لو اسلم لو أسلم ثم أغمي عليه أوج أسلم رجل تحته عشر نساء ثم أسلم قال أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمد رسول الله جاء رجل ضربه على رأسه أغمي عليه وسقط الآن على تحته عشر نساء صار يجن نقول هنا ينتظر حتى يكلف حتى يكلف يعني يعود إليه عقله طيب فإن لم يعد ففي هذا الحال يختار عنه وليه طيب قال وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزيل إن أبى الاختيار يقول له الحاكم اختر أربعا فإن أبى الاختيار قال لا سوف أبقى العشر عندي نقول هنا يجبر يجبر, يجبر الحاكم بحبس يحبسه فإن لم يرتدع عزره طيب فإن لم يرتدع فالحاكم يقوم مقامه في الاختيار نقول حاكم يقوم مقامه في الاختيار طيب يقول وان اسلم وتحته اختان اختار منها منهما واحده رجل تزوج, تزوج اختين ثم اسلم ففي الحاله يختار يختار واحده واحدة واحده ولا نقول هنا ان الاولى هي التي لها الحق لان الجمع حصل بالثانيه لماذا؟ نعم أغاية إنسانية أفرض أن الأولى حسنة يعني قد تزوج أختي تزوج أمرأة ثم تزوج أختها ثم أسلم نقول اختر واحدة ولا نقول مثلا يبطل مكاح الثانية دون الأولى لماذا؟ نعم لان لان العقد هو حين الجميع تعتقد أن ان ذلك فاس وهو في غير حكم الاستئاب نقول يبطل النكاح الثاني هذا في في حكم الاستئاب كما لو أن مسلم يعني جمع بين اختين فنقول النكاح الثانيه باطل لانه هو الذي حصل به الجمع